قال يدقن في امم قد دخلت من قبلكم من الجن والإنس قد دخلت من قبلكم من الجن والانس فما كلما دخلت امه لعنت اختها حتى قرهم لأولهم قالت أخرهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفو ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم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 لا تفسح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياق وكذلك نجز المجرم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 تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا، وما لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد داءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكه الدنة أوردتموها بما كنتم تعملون